طال زمن الالا بده محلول جديده اسلام نريدي طال بيما والبارود طال ز الالا بده محلول جديده اسلام نريدي طال بيما والبارود طال زمان الاخلا ده محلول جديده اسلام نريدي طال بيما والبارود إسلام نيبود الأبطال بدر بالحق المجيد إبن الإسلام دمو سال بالطين والجبرودي إسلام نيبود الأبطال بدر بالحق المجيد إبن الإسلام دمو سال بالطين طال زمان الإذلال بده محلول جديده إسلام نريد النظام اليمن والبرودي طال زمان جدو محلو جديده اسلم نيريد النضال بيني من اسلمني ربي الأجيال ربيهم كالأسودي يخرج منهم للرجال صالح وبن الوالدين اسلمني ربي الأجيال ربيهم كالأسودي يخرج منهم للرجال صالح وبن الوالدين قال زمان إذل بده محلول جديده إسلمني رين النضال بالإيمان والبرودي قال زمان الازلار بده محلول نجديه إسلامنا يريد النضال بيمان والوطن إسلامنا مضاض لمثال لما يجابه عنديه في حارب الانحلال ويقدم الشهيد في حارب الانحلال ويقدم قال بده محلول جديد اسلام نيريد اني ضال بالإيمان طال زمان الإدلال بده محلول جديد اسلام نيريد اني ضال بالإيمان إسلام نريد النضال قاوم بس الطاودي شيا كل الأحوال عدل رب العبيد إسلام نريد النضال بس الطاودي شيا كل الأحوال طال زمان الهدار بدهم حلو جديد إسلام نريد النضال بالإيمان ضال زمان الهدار بدو نحن نجدد إسلامنا يريد إني يؤمن بالقدر وشرنا بالأكيد لا صلح ولا ناصر من ربي بيجي اسلمنا يؤمن بالقتال بشرنا بالاكيده لا صلح ولا اذلال الناصر من ربي بيجي طال زمان الذله بدهو نحلو نجري دي اسلمنا يريد النضال باليمان والباروده طال زمان الذله بدهو نحلو نجري دي اسلمنا يريد النضال باليمان والباروده اسلام يصنع المحال لامجد بده يعيدي عاليه بيبي الامان يوم العز السعيده اسلام يصنع المحال لامجد بده يعيدي عاليه بيبي الامان يوم العز السعيده طال زمان الذلال بجرومه حلوه جديده اسلام نايريد النضال بالايمان والبركه طال زمان بدوه محلول جديد اسلمني نريد النضال باليمان والبارود قاي زمان الاذى بدوه محلول جديد اسلمني يريد النضال والبارود